Alif, rauha, ilkeä, jatulkita, vilmuviin. Inna, anna, anna, anna, سَنَلْقَصَصُ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ أَبَتِ أحد عشر كوكبا، إني رأيت أحد عشر كوكبا، والشمس والقمر رأيتهم لساجدين. قال يا بني لا تقص الصريات على إخوتك فيكيد لك كيدا. إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِنسانِ عَدُومٌ مُبينٌ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعْلِمُكَ مِنْ تَأويلِ الأحاديثِ وَيُتَمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبْوَيكَ مِنْ طَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقُ إِنَّ ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا من ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو طرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين ولا تقيلن منهم لا تقتلوا يوسف ولقوه في غيابه الجب والقه في غيابه الجب يلتقطه بعض السيارات ان كنتم فاعلين قالوا يا كلا لا تأمنن على يوسف واننا له لناصحون اوصلهما على غدئ يرتع ويلعب واننا له لحافظون قال إني لا يحزنني تذهبوا به، وأخاف أئِيَأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لَئِن أكله الذئب ونحن عصبة إنَّا إذا لخاسون لَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَ لا يشعون و جاءوا أباهم عشائيا يبكون قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عين دمته عنا فأكله الذئب وما أن تب مؤمن إلانا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب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 قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن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 وَكَذَلِكَ مَكًاَّ ليوسُ فَ فِي الأأَرضِ وَلِنُ عَمَونِ تَأويل الأحَادِي وَلَّهُ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 verttein sanoosin on vaikutet Kiitos Impлиnyt Puhaint Cherhempia لَا يُفْلِحُ isolation Manekki Very بِهِ وَهَمَّ بِهَا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 جاء او عذاب اليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما راى قميصه قد من, دبر قال إنه من كيدك عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين.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 أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأو وآتت وآتت كل واحدة منهن سكنو وقالت اخرج عليهم فلم رأينه وقطعن أيديهن، وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتن اني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولا ان لم يفعل ما امره ليسجنا ولا يكون من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 فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ لَيَسْجُنُنَّهُ حتى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 فوق رأسي خبزا خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه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 Ya sahibaihissijin, äärababun mutaferrikuun? Khyrun, äämin laahu alwaahidu al-Qahhar? Ma ta'budun min dounihi illa Oh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 قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وقال للذي ظن أنه ناجم منهم أنكرني عند ربك، فأَنْفَعَكَ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 وسبع سنبلات خطر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلاك تأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجى منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتناه أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سبلات خض وسبع سبلات خضري وأخرى بسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه, فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون مِن من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا, إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عاما فيه يبغث الناس وفيه يعصون وقال الملك اتوني به فلما ما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال نسوا فاسألهما بال النسوة التي قطعن أيديهم إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه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 ذلك ليعلم أَنِّي لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخاص وقال الملك اتوني به استخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن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 ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء جاء يوسف فدخلوا عليه فعرفهم فعرفهم وهم له مُنكرون ولم ما جهزهم بجهازهم قال اتوني باخ لكلكم من ابيكم الا ترون اني اوف في الكيل وانا خير منزلين لم تأتوني به فلا كيل لكم عن ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإن لفاعلون. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها. لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا سين المعنى فأرسل معنى أخانا نقتل وإنما له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كين بعيد ذلك كيل أرسله معكم حتى تأتون موثقا من الله لتأتونني به لتأتونني به إلا أي يحاط بكم فلما آتاه موثقه وَقَالَ يَابَنَ ل تَدُخُلُ مِ بَابِ وَاحِدِ وَدُخُلُوا مِن أَغَوَابٍِ وَمَا الَيَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً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 قالوا نفتد صوا على الملك ولمن جاء به حمل بعير ولمن جاء حمل بعير وانا به زعيم قالوا الله ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سالين. قالوا فما جزاء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 Jāyya shā Allāh, narfād arjāt min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 عزيز إن له أبا شيخا كبيرا إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين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 قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنَأْذَرَنَّ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.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 حتى تكون حرضاً أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون انْهَمُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا ييأس من روح الله إلا القوم فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَتِ مُزْجَاتٍ فَأَوْفِلْنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِ الْمُتَصَدِّقِينَ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا تم جاهلون قالوا الَرَّدَ أَثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمُ اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم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 فِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ بَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنا إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء ضع ابويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تاويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي أخرجني من السجن وجاء بكم وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إن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 الصالحين ذلك من اباء الغيب نوحي إليه وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما سَيَلوَ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وكَأَنَّهُمْ مِنْ آيَاتِنَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ رَشِيَّةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَ يَوْمُ السَّاعَةِ بَغْتَةً هم لا يشعون قل هذه سبيلي ادعو الى الله ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن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 ولداو الآخرة خير للذين التقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا, وظنوا أن إنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين.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 وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقومين